ركيلغا لو ثغا قطع قطع يدم صوار خيرتي من جرى من بعيره والعالم لا بسيط يا بشجاع نحركي الصا طرملاح نحركي الصا طر كان ربلا هز الفضا حين دوى صار نحر الوفدا يا حسين يا حسين يا حسين, يا حسين لك تبكي بالدماء لك تبكي وارتدت في حزنها وارتدت في توبا يا حسين يا, يا حسين يا يا حسين يا حسين يا آه شفك يلقيق أو هلانها اللي وتبايع ما تمد شف في المهانة وتقع المبدات دافع يا حسين وتقع المبدات بدات ذا في ترفعي بار كل ما الشرائع خنصرك شمع وتضوي سيدي بين المصارع سيدي بين المصارع شمعة شعر وصل الدماء فاكتست في طافها قمر البقى يا حسين يا يا حسين يا يا حسين يا أين يا لك تبكي بالدماء لك تأهي مأجور إن شاء الله وارتدت في حزنها وارتدت صيح يا حسين يا يا حسين يا يا نيا آه الصدر خادم كشفك يطوع هل نها رفقت الذيل وتباير ماتمد شايف في المحانه كتب جعل ما بدت دافع ترفع ابار كل ما بعد للشرايع وخصرك شام سيدي بي مصاريح سيدي بيه من المصار شمعة تنشأ تضياء وسط الدماء فاكتست في طافها قمر البقى يا حسين يا يا حسين يا إيه يا إين يا, يا لك تبكي بالدماء لك تبكي وارتذات وارتدت في ثوب العزاء ثوباً يا حسين يا هي يا يا حسين يا هي يا آه الصدر كان ناد ndo sito aahbom khasara Kisroo yagluo Aqla chayn hum Heddemo sasil havar تفوني الغبر صدرك السجلي علي اهنت الكسر بيض لو الشرف صا تو شعاره الشرف صا تو كنت بالكسري شفاء من كل داء يا طبيب الملتي أنت الدواء يا حسين يا يا حسين يا حسين يا لك تبكي بالدماء لك تبكي مرحوم هذه الأصوات وارتدت في حسنها وارتدت في يا دي يا حسين يا يا أبا عبد الله يا يا حسين يا ايه يا ايه عالرمح راسك تريفعك يا من يبواجك محمد تنظري الواحي النبوة صوت بشفاك تردد ارتفع ويراسك الحق عالي على الكون وتخلد أسسيت ثورة عظيمة بهدينا الله تجدد بهدينا داد يا وريف الأتقياء يا حسين أفق واسع دون انتهاء يا حسين, يا, يا, حسين يا, يا حسين يا يا لك تبكي بالدماء لك تبكي ارتدت وارتدى يتفي تعب العزاء يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا ا عثر Ya Allah Tiski ya Hsiyyan Albariyya Ya Nahar Mie Arjbi Shlun Sagi Wait Vukil Meni Sagi Wait Vukil Meni Ya Bikil Huzun جل زمزم من طحيت بالغاظرية انت سقى يضمايه يا عجب بدك ضميه يا عجب بدك <سؤال> يا شيقال نو بلا يوم الجزاء لم تموت من ظمئين مات الفنا يا حسين يا حرح